قال يا إبريس ما لك ألا تكون مع الساجدين قال لم أكن لأسجد لبشر خلقاته من صلصال من حمأ مسنود قال فاخرج منها فإنك رجيب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 يتَنِي لَ أزًَّاَّ لَهُم فِي الأررض وَلَ أُوًاهُم أَجمَعيد فِلَّا عبادَكَ مِنْهُممُخْ صيد خَالَه صِاط عَلَ مُستَقيد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 انَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ يُدْخَلُونَهَا بِسَلَامٍ آمِنِينَ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُّتَقَابِلِينَ لَا يَمَسُّهُمْ فِيهَا نَصَبٌ وَمَا هُمْ يُنْهَى بِمُخْرَجٍ نَبِّ عِبَادِي إِنِّي أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ وَنَبِّهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ